يا اهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القران انزله كفكم من عظيم الشان انكم من لم يصل عليكم لا تلهو للهدي وانا اي يد منوره كلمهم الظاره اي يد منوره كلمهم الظاره وانس نوار تلال حبهم فتح بحر الهوى قلب الملايين هم رحمة الباري والكوسر الجاري هم صفوة الله وخيرته هم سوره الدين هم جنة التوابغ اشاقوا احبابه بيهم سماركن العدل وتشيد الدين وداهم مسراره جناتهول نار اعطوهم الحل والعقد دون الصلاطين ومن الدنس ولع ظاهرهم الجباه ومن الدنس ولع ظاهرهم الجباه بيت الرساله للهادي والى بيت الرساله للهادي والى ربنا مبن كلمهم مضاره ايته منوره كلمهم مضاره وارسل عدانا بالهجواله وارسل عدانا بالهجواله ذكر النبي العدنان تتعطر الاكوان والدنيا تزهب بالعطر وبناجه تفخان بالمرتضى حيدار شمس الامل تزها وقلوبنا بنحبته في زلال وعمار وفاطمه الزهراء يتحدد المسره حبها امان من الضر ساعه المحشر بالمجدابه وجودها لما المعقوده بحر في يراحته موج يسخات ذكر الشهيد حسين ليش يعقرك عين ذكر الشهيد حسين ليش يعقرك عين رمز للهادي بالهديوان رمز البساله بالهديوان اللمه مفضاره ايته منوره اللمه مفضاره وارسل عدانا بالهجواله وارسل عدانا بالهجواله نجدد من نذكر السجان هذا الفنا كل العمر طاعت المعمون بمحمد الباقر بحر العلم زاخر والصادق ابنوارث وفي العلم مشهور وبهابه الكاظم ومنرض العالم حب للموده للحشر بالعنتره ممدود وسم الجوادين نور والهادي نور له والعسكري حبه وقن ما يعرف حضور والقائم المهدي ارواحي لهنا في والقائم المهدي ارواحي لهنا في يم بجماله للهادوانا يم بجماله للهادوانا ايذو مضنوره ان لم هم مضاره ايذو مضنوره ان وارسل عدانا بالهادي وانا وانس العداله